ونزد عليه ورتن القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلا إن قيلا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتح فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أوسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا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 وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل وَالنَّهَارَ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن وعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه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 Wastawfir Allah,